Alhaaqa tum alhaaqa,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 فرعون وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُتَّفِكَاتِ بِالْخَاطِئَةِ فَأَثَارَ رَسُولَ رَبِّكُمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّامِيَةِ إِنَّ لَمَّا طَغَى الْماءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ إنا جعلا لكم تذكروا وتعيا أذنوا وإعيا فإذا نفخ في الصور نفخت واحدة وحملت الأرض والجبان وحملت الأرض والجبال فدكت واحدة في يوم إذى وقعت الواقع وشقت السماء في يوم إذى واقع والملك على أرجله وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيًا يومئذ, يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيًا Femme tient qui t'aime au Bieni Fay. a Colour au Korao qui t'a إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطف ذانية قُلُوا وشربوا أني أب ما أسلفتم في ليام الخالي وأما منوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموتك ولم أدري ما حسابي يا ليت كانت القاضية ما أغني عني ماليا هلك عني سلطاني خذو غلو، ثم الجحيم صلوا، خذوا فغلو، ثم الجحيم صلوا، ثم في سلسلة. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لي لموت كتابي ولم أدر ما يا ليتها كانت القاضية ما أغلى عني ماليا هلك عني سلطاني خذوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرا في سلسلة ذرا لُكُه ان كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حبيب فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون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 وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ لَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ